موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حنلنا ذريتهم في الفلك المشحون وخنقنا لهم من ما يركبون وَإِنْ شَأْنُ غَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَنَّهُمْ وَإِنْ شَأْنُ غَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يُلْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَإِلَّا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصيا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 على الأرائك متكئون، هم أزواجهن في ظناء على الأرائك متكئون، لهم في أثاكيه تون، ولهم ما يدعون، سلام قولاً من رب الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرم. ألم أعهد إليكم يا بني آت ما ألا تعبر الشيطان؟ إنه لكم عدون مبين، وأن يعبروني هذا صراط مستقيم، ولقد أضلل يومكم قبل كثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ فَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ سنؤنئن اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشا فمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأنا مسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيّعوا ولا يرجعون ومن عمرهن نكسو في الخلق أفلا يعقلون؟ الشعر وما ينبغي له إنه انا ذكر وقران مبين ليrandn ما كان حيا ويحقا قول عد الكافرين